إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون فقالوا قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائد يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم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 لهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا فضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلم سُبْحَانَ الَّذِي ذُكِرَ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ نُدِمُسُ